ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أن عَنِ عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى الله إن الله شديد العقاب. حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحه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 فَكُلُوا مِمَّ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتمهن أجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان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 فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ الَّذِي وَاسَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِصْطِ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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرطتم الله قرضا حسنا لا أكفرا عنكم لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم إيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا فنسو حظا مما ذكرو به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون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 كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ويخرجهم, وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا, ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن وإن لن لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا داخلون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 إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 ابي اسمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين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 من أجل ذلك كتبنا على ذني إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا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 نَكَلاَ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ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 وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَصِّتِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاءُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَاءَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 وأتيناه الإنجيل فيه هدو ونور ومصدق لما بين يديه ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدو وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لمعكم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 ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخل لهم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِرْوَبِكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِرْوَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 لقد أخذنا مثال قبني إسرائيل وأرسل إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تموه أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا فتب اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثم تب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون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 كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ وَظَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذوهم ما تأخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 فَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية هدية بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي وبال أمره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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ طَبِيلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن دَّحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم بصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إلى رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإنه عثر على انهما استحقا اثما فاخران فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مايلة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ أأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ مِن دُونِ اللَّهِ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء، وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِذْ تُعْذِبُهُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إن فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإِن لَكَ أَن الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا